لِتُنذِرَ قَمَّن مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا 114. إِلَى إلى فَهُم فهم مقمحون 115. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 116. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون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 اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُم أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إن يرد للرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَانْتَزَلَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ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 وَتَشْحَدُ أأَوْضُلُهُم بِمَا كانَوا يَكْتِبُون وَلَْنَ شَ أُلَقَمَسْنَ عَلَى أَعْيُونِهم فَسْتَبَقُ الصّرَطَ فَأَا يُبَصِرون وَلََْ شَ أُلَمَسَخْنَاهُم على مَكَلَتِهِم فَمَا اسْتطَاعُوا ضِيَاءً وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمَرُهُنَّ نَكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا فَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ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 126. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 127. إنما أمره إذا أراد شيئا اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ